<سيق> محتاج لقلب حنوني يواسيني في احزاني يا قلب حنوني وسيني فحزاني ويداوي لي جروحي ويخفف همي ويداوي لي جروحي ويخفف انا في الخطايا غارق من سين الطريق وانا في الخطايا غارق من فين الطريق في يا ربي بحث عن الامات في علوب الناس يا ربي مش لا يسالك في علوب الناس يا ربي مش لا فب قلبي وحبابي طركوني مش لاي قلبي حنون أشكيلهم مش لاي قلبي حنون أشكيلهم